ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ويوطع الله ورسوله فقد فايد فايدا عظيمة أما بعد فإنه وضخم حديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارك المورين حديثاتها وكل بدعة ضلارة وكل ضلارة وكل, وكل ضلارة في النهار ما أما بعد شواتي الكرام مازلنا مع كلام ربنا التخصير وما سلمنا مع سوره النور بلغنا الى المثل الذي ضربه الله ودل به الاولاد دي اهل القصي قالوا ودين سفروا اعمالهم كالسراب في اعطى ماء حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا مواردا وواجد اوجدوا ماءا وانفوا ففقدوا ذهبوا والله سريع الحساب او كاو كاو رماد في بحر من جن ياشر من فوقه موج من فوقه سحابة. ظلمات بعض رأي فوق بعض إذا أخرج أده لم يكدرها وما لم يجعل الله لغنورا فمهدهم النور يقول الله جل فعلا والذين تأخروا أعمالهم كسراب بقيعتهم يعني أعمالهم التي يحسنون أنها لا أصيبوا عن من جل فعلا أو أنهم يتفعون بها عند الله جل فعلا فأن لهم ذلك كما قال الله تعالى وقضينا الى معامل من عمل فجعلناه هباء منثورا رب العالمين ذات تحكم رب سبحانك اللهم الله جل جلاله وقضينا الى معامل من عمل فجعلناه هباء منثورا قالت عيش عز الله عن الله عليه وسلم عن ابن سلعان يعني كان كان يصل الرحم كان يقريب الضيف كان يروس الملغوف ويعين على الحظ ما له عند الله قال ليس له عند الله من شيء لم يقل يوما رب صلي خطيئتي يوم أنا أنا سما قاعد عيد سما ايوه انا حضرتك حاولي بس لا حاول حاول تحب حضرتك عشان ترد لك كل وانت تحاول يبقى تحافظ عليها وتقول لها يعني بيننا ده حرام لا لا ما ينفعش انت لازم ده بيننا ده حرام محكة لو محكة لو مش هتغطاني عليتي بتعرف ان ده حرام تقول ليه لان ده حرام وتخليكي معاها بالرفض جدا ده بالمهم اللي انت حافظت عليها بس بارك ربيكي نعم نعم نباح فرصة كنسو بقى لا, لا ممكن ممكن بقى بعد عشرة صليفة أكون أستأمرك سمعت سمعت أعزاز لكم في قول جنب علاء الذين كفروا أعملون في صلاحهم بقيعة إنسانهم ضمآن وماء حتى إذا جاءوا لم يجيوا شيء واجدوا ضاعي والله سيريه حساب نعم. قال الله تعالى والله فوفاهم حسابهم قلنا ان ما هو منطقه شمس في الارض المنبسطه التي نبت فيها يحسبه المر عندما يراه ماء ويكون عطشانا يعني يحتاج جدا الى هذا الماء فعندما يذهب اليه فان وصل اليه لم يجده ماء, ماء. لم يجد شيء لم يجد له ماء فهذا هو الصرب فضربه الله جل وعلا مثلا على أن هذا أعمال أعمال الكفار لأنه يحسب أن هذه الأعمال تنفعه عند ربه جل وعلا وليسه بنفعه بحال من الأحوال قال فوفاء حسابه والله سريع الحساب وأذى على خلاف ما يظنون وأن الله جل يحاسب كل خلقه كأحد خلق كواحد من خلقه سبحانه جل وعلا كان حسابه حسابه آدمين واحد تحت البشر اجمعين علوم بيرو وينو قال الله تعالى ادا امر الله فلا تستعجلوا قال او أو كظلمات في بحر نجي يعشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج هذا ولم يكدرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه آية مرئبة يغفر الله لنا جميعا قال أو كظلمات فهذا مثل مضروف لعمل كافر وطالب العلماء بل هذا مثل مضروب لقلب الكافر حتى هو لا مخالفه بين امرئ لا لا بينهما تلازم لو كان مثلا مضروبا لقلب الكافر اذا اعماله ستكون اسوا ما تكون لان هذا القلب في خطب وقفل عليه الرد فود الله قلبه لذلك لم ينضح على جوارح بخير هناك كأنه قال بأن قلب الكافر مظلم ظلمات بعض وثوق بعض لا يجد بصيصا من النور بحال من الأحوال يعني بشاشة الإيمان ونور الإيمان لا تقترب من قلبه بل أظلمه الله جل في علاه هو مثل مضروب لقلب, لقلب الكافر وإن كان هكذا قلب الكافر فعمله أشد أشد لأن كما قلنا القلب ملك والجوارع تابع جنود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضرع إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله الله تعالى كظلمات في البحر المجين يغشاه موج يعني يعلوه البحر يعني الموج يعلوه موج وذلك أراد ان ان, أن أن تتصور كيف ظلمة القلب قلب هذا الكافر أو عمل هذا الكافر يغشاه موج يعني يعلوه ذلك البحر موج فوقه يعني من فوق الموج موج آخر والماء يدفع الموج موج اخر حتى كان بعضه فوق فوق بعض من بعضها فوق سحاب يبقى ظلمات باضواء في القباب يعني ظلمه كما قال كما قال تعالى ظلمات بعضها فوق بعض ظلمه البحر وظلمه الموج الاول وظلمه الموج الذي فوق الموج وظلمه السحاب هذه الظلمات التي بعضها في القضاء إذا أخش هذا لم يكد, لم يكد أنه لم يرها وقيل لم يرها إلا بعد جهد جيد وهذا مثل ضربه الله جنة العلا لما ضرب مثل النور ضرب الكافر هذا المثل بالظلمات وقلنا بأن القرآن مثانية ما ثانية يعني عند ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة عند ذكر الجنة النار وضرب الله للمؤمن مثلا بالنور وضرب الكافر مثلا بالظلمات وأن الكافر ظلماته متراكبة فهو في حيرة وفي ريب وفي شك من أمره تأتيه السواعق فلا تنقذه ولا توقذه بل يداد غيا على غيه وتغيانا على تغيانه لا يهتدي فوا في ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة الظلم وأنا على الران القلب فلم ينفتح لأي بصيص من النور من الإيمان فما ادخلوا الظلمة وما اخرجوا الظلمة, الظلمة وكل ذلك نابع من ظلمة القلب صد القلب وأقفل بالقفل وختم عليه فأن له النجاة ومادة حياته إلى القلب فإن فسدت, فسدت حياته بأسفل قال تعالى من لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي لم يجع الله له هداية فلا هداية له فإن الله الذي يهدي من يشاء فقيل إيمانا وعملا صالحا من لم يوفقه الله جل فعلا للإيمان والعمل الصالح فلا إيمان له ولا عمل صالح لذلك قال الله جل فعلا عن أصناف الناس فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فمنهم من هدى الله ومنهم عليه الضلال وقال الله جل وعلا وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله وقال انما هي اعمالكم احصي عليكم ثم اريكم اياها فمن وجد خيرا فلانحمد الله ومن وجد ذلك فلانلومن الا نفسه صلى الله تعالى مفرية المظاهر الربوبية حتى لا يكون الريب ولا الشك في قدرة الله جلالفعلا ألم ترى يعني أخبرني ألم ترى أن الله يسبح له ممن في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله أي أخبرني هيا أخبرني ألم ترى وألم تعلم ألم تنظر ألم تشاهد مظاهر ربوبية لا جنة فعلاء وقدرته على العباد ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعله وهذه فيها الدلالة واضحة جدا على أن الحجر والشجر وأن السماوات والأرضين ومن فيهن على عبادة الله جنة فعلاء تسبيحا وسجودا وعبادة وقد الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم ولا يقال بأن الجمادات لا تفعل ذلك بل قد الله تعالى يا جبال أوبي معه والطيب وألمنا له الحديث قال يا جبال أوبي معه والطيب وقال النبي سلام ما لب مرؤون قط إلا ولب معه الحجر والشفر ما لبى مرء قط إلا ولبى معه الحجر والشجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجراً ألم ترى أن الله يسبح روما في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاة وتسبيحها والله علم مفعل يعني كل دون علامة ركب الله فيه وما خلق الله جل فعلاء لعبادته فكل الكون يغرد توحيدا وكل الكون يتعبد لله جل فعلاء وكؤديه تشعر وكل الكون يشهد بربوية الله جل في علاه وقد قال الله تعالى مبينا أن ما ما في الكون من شيء إلا يسبح بحمده وما من شيء في الكون إلا ويزجد لله جل في علاه حتى أهل الكفر ظلالهم تزجد بالله جل الله تعالى من شيء إلا هو يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبحه إنه كان حريما غفورا والطير صافات أي بسطات أجنحتها في الهواء وخاصة الله الطير بالذكري لأنها تكون بين السماوات والأرض ولأنه تكلم عن السماوات والأرض وهذه تكون بين السماوات والأرض ما من شيء في الكون بأسري إلا يغلد طوحينا إلا هو شاهد على, على ربوبية لا يجنة فعلاء ولذلك قان ليتشعري كيف يعصم إله بل كيف يجحله الجاحد وكل شيء له فيه آية تدل على أنه الواحد سبحانه ودل فعلا وليس أصح في الأدهان شيء لذا احتاج النهار إلى دليل احتاج النهار إلى قال أخبرني أخبرني يا محمد وهذا تعليم للأمة بأسرها ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض الجن والإنس السماوات الملحفة الجميع زبع الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طرف ما من موضع إصبع أو إصبعي إلا وملك الراكع أو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المعمور يدخل سبعون ألفا يطوفون به لا يرجعون إليه سبعون كل يوم يدخلون للطواف البيت المعمروف كل يعني كل المخلوقات قد علم الصلاة وتسبيحه إلى الصلاة بني البشر والتسبيح لغيره والتسبيحه صلاة أيضاً opge mu salaat قال كل قد علم صلاته وتسبيحه وهنا كل قد علم ايمان الله تان الله تعالى قد علم صلاته وتسبيحه صلات المصلي وتسبيح الله يعلم السر واخفى ويعلم ما كان وما, وما يكون لو كانت انت تفكر قلت قد علم صلاته وتسبيحه يعني المكلف الذي صلى علم الصلاة والتسبيح أن الله يسبح له من السموات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم لما يفعل الصويق ان في بطانك من هذه الايه لا نخر الاخيره ولا اله في السماوات والارض والى الله المصير والمعنى هناك الله مالك كل شيء ولذلك الله تعالى يقول كما جاء في الحديث الصحيح على الذي جاء سيدنا الله يحمل السرعه على ذاك وجبل على ذاك يقبض الله السماوات والأراضين ويقول أنا الملك أنا الملك أين المتكبرون أين الكبرون قال لله ملك السماوات يا الله المصير كل راجع إلى رب فلا حتما وجزما وإن الله أعاد بذلك وإذا أعاد أفا والله جل فعل له حكم وشعون في عباده لكنه يعيد الخلق جميعا ويحاسبهم ويفصف القضاء فمن نجى فبفضل الله ومن ومن وقع في نار ترذى فلا يلو من إلا نفسه <تصفيق> أخوات المنصبطة صحة القياس على التأويل فلما يقول الله على جدار نريد أن قد فأقام نعم الجدار له إرادة كما نلو تسبيح والتسبيح لا يكن إلا في إرادة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 الجزم من البعث عن نشور الجزم من البعث, البعث عن نشور شكرا في السلام عليكم